الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه, رحمه الله يقدم لكم هذه لكم الماده ة محمد رسول ل ل ا محمد والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تمل منها مؤمن وأصحابه رسول رسول سيرة والصلاة وعلى الله على الله آله النبي صلى الله عليه وسلم لا、تملء. وحياته لا يسأل منها مؤمن. وكلما ق ر أ ن ا سيرته وتكرر الكلام ازددنا شوقا و ك أ ن ن ا لم نسمع هذا الكلام من قبل في رحابه صلى الله عليه وسلم سنقف مع خلق من أ ع ظ م ا ل أ خ ل ا ق التي تميزه بل تميز كل من أ ر ا د أ ن يكون قائدا بل تميز كل مسلم تواضعه صلى الله عليه وسلم التواضع خلق ان ل ب ي وقيمة ل العالم ر ف ت ض ع ه ى الله عليه ل و س ت ل ق احوج ئ ي ليس فيه تكلف وأدبه العالم وأدبه أ جم إن ما يكون إ ل ى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام و ا ل إ ج ل ا ل فانه أ ق و ى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود ا ل أ ب د و إ ن ي أ ر ى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينه وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه ا ل ق ا ر ة ويعني أ و ر و ب ا برناردشو صور ومظاهر التواضع في حياته صلى الله عليه وسلم ع د ي د ة وسنقف مع بعضها أ و ل ذلك أ ر س ى دعائم التواضع وحارب الكبر والمتكبرين لا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من كبر عجيب يعني حارب هذه ا ل م س أ ل ة و أ ن ه م يبعثون يوم ا ل ق ي ا م ة ك أ م ث ا ل الذر ولا مكانه لمتكبر في حياته صلى الله عليه وسلم ثانيا أ ع ط ى التواضع ز ي ن ة قال صلى الله عليه وسلم في حديث ركب المصري طوبى لمن تواضع لمن لله ف يعني غير يوريك انه لما تتواضع ما تتواضع فرق بين التملق وبين التواضع في ز ولكن ذ ل ل الناس د هذا هو ا ض ع وهذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة تواضعه صلى الله عليه وسلم مع المحتاجين الذين لا يحتاجونه المحتاجين إ ل ي ه أ ن ت ل م ا محتاجين ز و ل أ ن ت م يتواضع ع لهم ي غسل حقك ل ك ن ه صلى الله عليه ل و س م ما كان م ح ت ا ج يا ز و ل فلذلك يتواضع مع من كيف يكون هذا التواضع انظر كيف يعامل الخدم يعامل الرقيق يامل ع ا ل أ ط ف ا ل أ و ل ا كان صلى الله عليه وسلم كما قال أ ب و ه ر ي ر ة ما لقي طفل إ ل ا وسلم عليه وما لقي أ ح د إ ل ا و ا ب ت د ا ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالسلام تلك يشوف ا ل أ د ب ده شوف ا ل ت و ض ده ي ا أ خ ي في ن ا س رفعنا ي خ ر ت ه والله ما ع ن د ه م ا ل ح ب دي ودزتوا دليل على إ ن ه م رفعنا ي خ ر ت ه كي ي ع ن ي أ ن ا أ و ر ي ك م رفعنا ي خ ر ت ه لانهم ح ا ج ة ا ل ز و ل الكامل ما أسطن لا يمكنك في الأرض ان تكون ا ع حقيقة مساله ي في ويقولون ا ل ديك كويس تأخذ إ خ و ا ن ن ا ل م ن ش ف ى ك م د ي ن مننا ومشاكل ن ن برانا ح ن ا ك ث ي ر ة ومسؤوليات ن ن برانا ح ن ا ع ظ ي م ة لا يمشي معها ش ا ن شنو ت ق ه م ا ذ ب يضحك و ا مني فقط تسوق رسول ا ل أ م ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و بي... ت أ خ ذ ه من يده يمشي معه بلا انت قيس ا ل ش د ة على ناس نافخين روحهم بدون ح ا ج ة كده قيس ا ل ش د ة على وين انت بس تعشوف س أ ل عن ا م ر أ ة سوداء كانت تقوم المسجد بتنظف الجامع قال لهم اين المردي أ ة قالوا ماكد قال ه ل أ أ ن ب أ ت م و ن ي و أ خ ب ر ت م و ن ي قال, قال له يا أ خ ي أ ن ت مشغول والجهاد و ا ل د و ل ة والوفود وانت مشغوليات ك ك ث ي ر ة قال دلوني على قبرها يا سلام للتواضع الجدد ل و ن ي على قبرها ذهب إ ل ى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها وقال إ ن هذه القبور م م ل و ء ة ظلمه و إ ن الله يجعلها نورا بصلاتي عليها يا خي نتيم حكيم كان يجيب د ع و ة المملوك ولو على كراعشات كان يقبل الهديه يا ولكن عجيب تواضعه أ ص ل ا شوف المتواضع و تواضع مع الناس شوف الزول بتعمل ا مع سواق ه كيف بتعمل ا مع الغفير كيف بتعمل ا مع الخدم الموجودين في البيت كيف و إ ل ي ك م هذه ا ل ق ص ة ا ل ب د ي ع ة التي أ خ ر ج ه ا ا ل إ م ا م م س ل م في الصحيح المقداد بن ا ل أ س و د قال أ ت ي ن ا و بعض أ ص ح ا ب ي نخدم النبي صلى الله عليه وسلم ودا شرف والله والله شرف ك ا ن ب يخدموا ش و ف ا البيخدموا دل قال فكنا ن ح ت ل ب اللبن نشربوا ونبقي له فيشرب من فضلتنا بالله نبي عظيم يشرب من فضلتنا س يعني ح س ا والله في ناس عوافين عوافين شديد في م ك ة ف ي ح ج ة الوداع لما طاف طواف ا ل إ ف ا ض ة لقال ع ب ا س بن عبد المطلب بسجي الناس من زمزم والسقايا هي لبني هاشم أ ص ل ا ا ل ر ف ا د ة يعني كيل الناس والسقايا لبني هاشم فلما نطلع الدلو الناس ماسكين الدلو في أ ط ر ا ف ه يزول ماسك الدلو أ ص ا ب ع ي ن خشجوا ودلو دار يشربوا من, من زمزم والرسول دا يشرب العباس دار يدفق ا ل م و ي ة دي ويجيب للرسول م و ي ة ك ا م ل ة ما فيها ح ا ج ة قال أ س ق ن ي من التي أ د خ ل الناس فيها أ ي د ي ه م بلا ل ق ا ت زي ده ياخيلك أ ن ت حجيب فالمقداد خلى فضله الفضلات الفضلات ت ح ت ه في يوم من ا ل أ ي ا م قال المقداد شربت وشرب أ ص ح ا ب ي و أ ب ق ي ن ا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيب لكن الشيطان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد من يدعوه و أ ن ت لا تجد من يدعوك قم وشرب قال فقمت وشربت فلما شربت ضيق علي الشيطان الدنيا قال لي تشرب ا ن ص ي ب النبي صلى الله عليه وسلم يا بغداء إ ت ا و ك تشرب تشرب حق الرسول قال و أ خ ب ر ن ي أ ن النبي س ي أ ت ي إ ل ي ن ا و أ ن النبي صلى الله عليه و سلم سيدعو علي قال فما استطعت أ ن أ ن ا م فانتظرت حتى جاء و فتح ا ل إ ن ا ء ليشرب فلما لم يجد نظر إ ل ى السماء و تمتم بكلمات قال المقداد قلت ا ل آ ن يدعو علي و أ ه ل ك فقمت و قلت يا رسول الله نظرت إ ل ى السماء و دعوت قال قلت اللهم اسق من سقاني و أ ط ع م من أ ط ع م ن ي قال المقداد فجريت فلم أ ج د إ ل ا حلوبا من ا ل ش ا ت كان ل ر د ب ح لي في الليل ذاك من حقه محمد ن باللبن وأعطاني وأعطاني حتى شبعنا ثم قال يا مقداد أيقظنا أصحابنا الناس النبي عن حق فحلبت حتى يضحك حتى قال قال مقداد قال المقداد سقط رسول فشرب وشرب رسول شربت وشربت الأرض الخبر فأخبره وليس وأتيته الله له هل لا الله لي جعل على فسأله يا يا بالقصة في شيء ثم ثم م دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علمي والله هذا التواضع فضل شنو بعدها فضل نمارس هذا التواضع نعيش هذا التواضع هيئته يرجف واحد منه يقول إ ن م ا أ ن ا ابن ا م ر أ ة كانت ت أ ك ل القديد يعظم لا ت ط ر ن ي كما أ ث ر ت النصارى ابن مريم يخصف نعله بنفسه يجيب النعال و ي ذ ق ه ا ويفلي ثوبه ويخدم أ ص ح ا ب ه هل ممكن نعيش هذه المعاني ولا ما ممكن إ ذ ا كنتم تحبون النبي صلى الله عليه و سلم فعيشوا هذه القيم و هذه المعاني في حياتنا و ما أ ح و ج ن ا لذلك أ س أ ل ه تعالى ان يهدينا ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يهدي ل أ ح س ن ه ا إ ل ا هو و يصرف عنا و عنكم سيئ ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يصرف عنا سيئها الا هو و صلى اللهم و سلم و بارك و انعم على عبده و رسوله محمد صلى الله عليه و سلم